يا غادي النقوى الحبيب عساك تقرا السلام تقرا السلام تقرا السلام فقر السلام ماذا وصل دونك؟ وقل السلام عليك. وقل السلام. وقل السلام عليك يا خير الروح من ناسقك وقل السلام عليك وقل السلام قل السلام عليك يا خير الورام من عاشق طول المزاج. أنت الذي لولاك ما سرت الصبا أنت الذي لولاك ما سرت الصبا كلا ولا عرف الهدى لولاك ولقد سريت ولقد سريت إلى المهيم ليلة والله ما أحد سرى ما سرى بالجسم كان الصورا، بالجسم كان الصورا، بالجسم كان الصورا كلا عريباً وتأملت، وتأملت. وتأملت وتأملت فيه ملكه عيناك ورقيت ورقيت تخترق السماء لاول متواصلا متواصلا حتى بلغت مناك صل عليك الله قهر النور صل عليك الله صل عليك الله يا قهر النور صل عليك الله ما حنا مشتاقون الى رؤياك النبي صل على الله اللهم صل وسلم وبارك عليك